على نفسك الانحراف والزيخ فبقدر قوة ايمانك وطمئنان قلبك بما جاءك عن ربك وعن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يكون عملك ويكون تمسكك ويكون سلوكك وتكون دعوتك ايضا غيرك الى هذا الحق الذي انت فيه وتعيشه فأم ما فيها وشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة يعني عدم رضا بما جاء عن الله ورضا بما عليه الكفر حينئذ كسبت الرازيتين وخسرت الصفقتين ولهذا قال تمت الخسارة والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله لا إيمان بما جاء من عند الله ولا سخط عما جاء بالكفار وإنما رضي بما عليه الكفار وسخط بما عند الله آمنوا بالباطل وكفروا بالله صلى الله وسلم. أولئك هم الخاسر أي لا خسرة بعد هذه الخسارة ثم شرع رحمه الله يبين هذه المسائل فقال المسألة الأولى أنهم يتعبدون يعني أهل الجاهلية سواء السابقون واللاحقون وكل من فعل ذلك فقد أتى بعمل من أعمال أهل الجاهلية أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف. قال وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مسألة التوحيد يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يعني أنهم قد يدعون الله عز وجل ويعبدون الله ولكنهم يشركون معه غيره قضية الاصنام معروفة لكن الشيخ رحمه الله نص على الصالحين لانه هي من اظهر المشكلات التي يعيشها المجتمع في وقت ولا يزال يعيشها كثير من الناس صلى الله عليه وسلم ويتعلق بالصالحين تعلقا يجعل المتعلق يصرف شيئا لهم لا يصح صرفه إلا لله عز وجل فقال أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادة يريدون شفاعتهم عند الله يعلمون أن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون أن النفع والضر بيد الله ولكنهم يريدون شفاعتهم ومع هذا لم يقرهم القرآن ولم ينفعهم هذا التزلف واتخاذهم شفاء ويتقربون بهم إلى الله عز وجل فالله عز وجل عد هذا شركا وكفرا وإنما التألق بالله وحده والشفاء تطلب من الله عز وجل ولا تطلب من الشافعين وإنما الشافعون يكرمهم الله بالشفاء فهو الذي يمتن عليهم ليجعلهم شفاء وهم لا يشفعون وهؤلاء الشفعاء الذين أكرمهم الله بالشفع لا يشفعون إلا لمن رضي الله قوله وعمله فليس لهم دخل بالشفعاء وشفاعتهم مجرد منزلة تكريمية من الله عز وجل بخلاف ما عليه الشفعاء عند أهل الدنيا فإن الشافع عند أهل الدنيا يكون مركزه أقوى من المشفوع عنده وسبق أن فصلنا القول في هذا تفصيلا من وقت قليل فلا نطيل بذكره بينما الشفعة في حق الله عز وجل لها روابطها لا بد أن يأذن سبحانه وتعالى للشافع وأن يرضى عن المشفوع المشفوع له ولا يشفعون إلا لمن راضي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يشاء إلا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويعطى فلاحظن القيود والدقه في هذا كل ذلك حماية لجناب التوحيد نعم الصالحون يشفعون والملايكه يشفعون لكن ما هي الضوابط مجرد نتصل بالملائكة مباشرة ونطلبهم الشفاعة نتصل بالأنبياء والصالحين والأولياء ونطلبهم الشفاعة لا هم لا يشفعون إلا إذا أذن الله لمن شاء ورضي فإذن الله للشافع ولضاه عن المشفور ومتى يرضى الله عن المشفوع لا. إذا كان على استقامة وإذا كان على الحق فالله لا يرضى الكفر ولا يرضى عما الكافرين ولا يرضى المعاصي فإذا هذا الباب دقيق ولهذا بدأها المصنف رحمه الله لأن هي الواقع، وإن كان قد يأتي ما هو أهم منها من حيث الوضوح والجلاء ولكن الواقع هو في هذا أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعني هم يعلمون أنهم لا يضرون ولا ينفعون ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله ولا يتوخى والذين اتخذوا من دونها عليا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا يعلمون أنهم لا ينفعون ويذرون يضرون وأن الأصل أن العبادة لله وحده ولكنهم يعبدون هؤلاء تقربا إلى الله عز وجل بينما هذا طريق غير صحيح والله لا يريد هذا لا يرضى بهذا والله لا يرضى بهذا قال وهذه أعظم مسألة مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أصل به جميع الرسل كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بد من الإخلاص على معنى أن يكون متجردا لله لا يشرك معه غيره أبدا مهما كانت منزلة هذا الشريك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا اوليا صالحا قل لله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شيتم من دونه قل لله اعبد مخلصا له دين فاعبدوه مخلصين له الدين ولو كره الكافر فلحل قوله ولو كره الكافر يعني ان الكافرين لا يخلصوا فاتى بالاخلاص واخبر انه دين الله الذي ارسل به جميع الرسل وانه لا يقبل من الاعمال الا الخالص قل الله عبد مخلصا له دين والا لله الدين الخالص و أن من فعل ما يستحسنه فقد حرم الله عليه الجنة وما واثنه أن من فعل ما أن يستحسنه أن يستحسن أهل الكفر وأهل الجائلية فقد حرم الله عليه الجنة وما واثنه الذي هو الشرك وما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما للظالمين من عصر إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لئن أشرك لا يحبط نعملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر وهي مسألة الإخلاص والتي بنى عليها أن غير المخلصين اتخذوا من دون الله شفع وعندها وقعت العداوة يعني بين الرسل واتباعهم وبين الكفار وقعت العداوة وصارت المفاصلة وصار الولاء والبراء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنهم أو إخوانهم أو عشرتهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله يعني يكون خالصا لله ويكون الدين لله يعني خالصا مخلصا هذه هي الأولى ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. سوا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله وأن يبصرنا بأمور ديننا. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآلنه وصحبه وسلم. أقول القراءات التحيات تختلف أم لا في أول في أولها لا يختلف من حيث صفة الواو التحيات لله والصلوات والطيبات في بعضها الصلاوات الطيبات تحيات الله والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد العبد هو رسول. هذا هو التشهد الأول التجاهد الثاني تضيف اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على آله إبراهيم في العالمين إنك حمد مجيد وبارك على محمد وعلى آله محمد كما بارك على آله إبراهيم في العالمين إنك حمد مجيد فهذا هو تضاف التشهد الثاني ثم تدعو بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتخير من ما شاء مع أنه جاء أيضا أن الاستعاذ بالله من أربع أيضا بعد في التشهد الأخير عوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كذلك أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول في دبل صلاته ربي النظام تنفسي ظلما كثيرا ولا أفرض نبيلا تفعل إن كانت الغفور رحي دبر الصلاة يعني قبل السلام دبرها دبر الشيء يكون منه لا يكون بعده لأن بعد السلام ينتهي تنتهي الصلاة فدبر الشيء يكون منه. رجل قدم مكة أول مرة للعمل ولم يكن لديه نية الاعتمار قبل سفره من بلده وتجاوز الميقات بدون إحرام ثم مكة في مكة ستة أيام ثم أحرم من مسجد التنعيم وأدى العمره فماذا عليه ثم إن شاء الله في الحج هل يحرم متمتعا أو قاررا أو مفردا لا شيء عليه ما دام أن مجيئه كان من أجل عمل ولم ينوي الإحرام أو العمرة عند مروره بالميقات فلا شيء عليه إن شاء الله وإن كان أولى في حقه أنه يحرم حينما مر بالميقات لكن حيث إنه لم ينوي وجاء مكة غير قاصد للنسك وإنما قاصد للعمل وإنما قاصد للعمل فلا شيء عليه إن شاء الله أما عند إحرامه بالحج فهذا يكون آآ ما دام أنه مقيم في مكة فإن أحرم آآ مفردا فله ذلك ويحرم قارنا إنشاء أيضا ولا دم عليه ما دام أنه مقيم في مكة لا عليه ولو أحرم قارنا إلا على القول تحديد معنى حاضر المسجد الحرام من هم حاضر المسجد الحرام هل هو المقيم مثل يقام إقامة دائمة أما من كان جاء لعمل ثم يعود هل هو من هل, هل هو من حاضر المسجد الحرام بعض العلماء قالوا ليس من حاضر المسجد الحرام انما حاضر المسجد الحرام هو من أقام فيه إقامة دائمة دا دا دا دا دا دا دا أما الذي العمل ثم يرجع هذا ليس من حاضر المسجد الحرام فإن هذا إذا أتى بعمرة في أشفر الحج سواء كان متمتعا أو قائيا فإنه يكون على إدم ولو كان مقيم في مكة من أجل العمل هذا على قولي بعض أهل العلم وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم